بسم الله الحمد لله رفع الدرجات لمن انخفض لجلاله فاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها المبعوث بالآيات البهرة والحجج المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج وعلى آله الهدين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم حيا الله إخواني الأكارم وحيا الله هذا هذا الجمع الطيب المبارك وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذه الدنيا الفانية على طاعته ومدارسة كتابه أن يجمعنا في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه حيا الله إخواننا في الإدارة الكرام أخت المباركة الأخت أروا المرشدي وحيا الله مشايخنا الأكارم فضيلة الشيخ متحت عبد الجواد وفضيلة شيخنا المفضل الشيخ منذر العلي بارك الله فيكم ورفع قدركم في الدنيا والآخرة اللهم آمين في البداية أحب أن أنقل حر حر التعازي لشيخنا المفضل فضيلة الشيخ عصام لوفاة ابن عمه رحمة الله عليه أسأله الله العظيم أن يتغمد ابن عمه برحمته وأن يغفر له جميع ذنوبه إنه لي وذلك والقادر عليه نعم رحمه الله تعالى أسأل الله ذلك وبارك اللهم في مجهود مشايخنا الأكارم رفع الله قدرهم في الدرين آمين حتى لا أطيل على إخواني الأكارم بارك الله في أعمارهم ولا يتأخر بنا الوقت كما تعودنا أنه يتفلت بصوت الوقت من تحت أقدامنا أقول في البداية رحبت بكم الجنان في المرة الماضية توكلنا على الله وبدأنا في بَثَ هذه الدورة المباركة دورة التطبيقات على المخارج والصفات، وكان لها بعض الفروض أو الواجبات التي وضعناها على إخواننا المنتظمين من هذه في هذه الدورة المباركة، والحمد لله تقدم به عدد والله أن أراه في خير كبداية، إلا أنه ليس بالكثير الحضور، ولكن ما شاء الله وجدت منهم مجهود رائع رائع رائع، وجدت من بعضهم ما شاء الله تنظيم. لحل الفرض بشكل ما شاء الله وهناك بعضهم شعرت أنه نقل كلامي بالحذفير والله ففرحت جدا جدا وشكرت الموال عز جل على هذه النعمة العظيمة أسأل الله أن يديمها علي وعليكم بالنسبة لبعض الملاحظات التي أتت في هذه الفروض أولا في ملاحظة قيمة هو والله هو أنا كنت في البداية واضع البريد الشخصي ولكن حتى لا يتحرج بعض الناس أقول الـ الـ المراسلة التطبيقات أو الفروض على البريد الخاص بالمنتدى بالمعهد القراءات تخش وتدخل وتكتبه على إن شاء الله على لا عادي أنك ترسل رسالة خاصة على كأنها رسالة خاصة مبعوث نعم مبعوثة على البريد على بريد المعهد طيب لو كان الواجب بتاعك طويل شوية ما شاء الله انت مستفيد ما شاء الله حبيبت انك تكتب الموضوع بالكامل لا بأس في ذلك ابدا ولكن اخي الكريم بارك الله فيك لي يا اخي الله يكرمك يا شخص دان ملك فحاولت لو كتبت مثلا في وقت كبير شوية او اخد منك مجهود ما شاء الله في الكتابة وشيء التحضير وما إلى ذلك اكتبه في ملف ورد خارجي وده أنا بحبزه أوي وترفع ألي موقع من مواقع الرافع وتعطين الرابط له وأحمله وأقرأه كاملا إن شاء الله تعالى وأنا قرأت جميع الفروض ربنا يبارك فيهم ويحفظهم ما شاء الله طبعا هو أغلب طبعا المرسلين أو المرسلات أخوات ربنا يحفظهم يا رب ويبارك في عمرهم ومجهودهم آمين وطبعا لا أنسى أخي الفاضل الشيخ مصطفى علي الله يحفظه لأرسل لي ما شاء الله وجب يعني أسعدنى كثيرا يعني ما شاء الله كذا الشيخ محمد خميس كذا الشيخ محمد خميس برضو بس ولكنه أرسلهم متأخرا قليلا ولكن ما شاء الله يعني كان بشكل جيد ومنمق ما شاء الله أسعدنى كذا طبعا الأخوات طبعا ولا داع طبعا للتفصيل في موضوع الأخوات أنا كتبت فيه نص وأرسلته لجميع الناس النسل الأرسلت للواجبات بياخدوا زي رد كده على هذه الواجبات قبل الجلسة التالية لدورة المخارج يعني النهاردة في الصباح عملت ملف وكتبت فيه يعني زي ملاحظات سريعة أو بسيطة على الواجبات اللي أنا استقبلتها من إخواني وأخواتي ترك الله فيكم حتى لا أطيل في المرة الماضية تكلمنا عن معنى المخرج لغة والصلاح وعد المخارج وتكلمنا عن أول مخرج وثاني مخرج من المخارج العامة وقلنا أن المخارج العامة هي مخارج شاملة تشمل في طياتها المخارج الخاصة المخارج الخاصة دي 17 وفيهم تكلم المبنى الجزري وقال مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر ف تكلمنا قلنا أن المخارج العامة هم خمسة مخارج رئيسة قل رئيسة ولا تقل رئيسية المخارج الرئيسة هي أول مخرج عندنا مخرج الجوف تاني واحد الحلق ثالث اللسان وما أدرك ما هو الرابع الشفتان الخامس الخيشو طبعا يعني استقبلت لسه ملاحظة لسه شايفة حاله في وجبات احد الاخوة قال فيها يا شيخ يا ان يبقى في جانب تطبيق اكبر من ذلك في الدورة من ناحية العملية من ناحية تفخيم والترقيق اولا انا افرطت جلسة كاملة للتفخيم والترقيق التفخيم والترقيق ده موضوع موضوع اصلا الدورة كلها عشان التفخيم والترقيق انا اول بعلمك الصفات والمخارج تعرفها انت كده من الناحية الرواية أصل اهل الاداء عندهم جانبين جانبين دول هم دول أساس ال ال قطبان السك الحديد اللي إحنا مشين عليه قطبان اسمه قطبان الرواية وقطبان اسمه قطبان الضراية الضراية ذا العلم النظري نعم العلم النظري العلم النظري ذا ال اللي إحنا بنتعلمه ده اسمه جانب الضراي داري دجاجينين والغنا دجاجينين وال يعني اضغم متماثلين ويعني اضغم مش عارف إيه فاهم الموضوع ماشي ازاي اما بالنسبة للرواية في الرواية دي بالتلقي عن المشايخ والاخذ من افواه المشايخ المتقنين صاحب الدرا صاحب الدراية بلا رواية لا يكمل نعم اما صاحب الرواية صاحب الرواية بدون دراية يكمل ولكن نعم تمام ماشي جيد والنهاردة ان شاء الله تعالى بداية اليوم هيبقى فيه ثلاث او اربع ملفات هتحمل ان شاء الله يعني تابعوا المشاركة اللي مكتوب صفحة بصفحة محمد غندر تدخلوا عليها فيعني في تجد فيها الفرض وتجد بعدها ان شاء الله تعالى رابط برابط التدريبات او كيفية التدريب على هذه الاحرف وانا ان شاء الله هتكلم عنها وطلع كم اخ يسمعون بعض التدريبات على هذه الأحرف أكرمكم الله وجزاكم الله وخيرا عندنا أحرف مهمة جدا مهارضة فتكلمنا على المخرج الأول من خارج العام وهو مخرج الجوف وعرفنا الجوف الخلاء والخلاء الواقع داخل الفم والحلق والموضوع الأخير وتكلمنا على أن لها ثلاثة أحرف لا رابع لهم وهي أحرف العلة قل علة قل جوفية قل مدية قل هوائية أنا أتكلم سريعا عشان يعني نحاول ننجز هذا الكم إن شاء الله تعالى وعايز الإخوة اللي مش فاهم أي أو أي أخ أو أي أخت مش فاهم أو مش فاهم تكتب اتنين مش فاهم الموضوع مش ازاي اتنين إن شاء الله أعيد مرة أخرى وأفضل أعيد إن شاء الله حتى في جزئية واحدة طول الجلسة المهم للإخوة تفهم الموضوع مش ازاي بارك الله فيكم أقول مخرج الجوف احنا تكلمنا عليه وقلنا له ثلاثة أحرف الألف المادية كنحو كلمة قالة والواو المادية كنحو كلمة يقول والياء المادية نحو كلمة خيلة قلنا تعرف الحرف المادي إذا أتساكنا مسبوقا بحرف محرك بحركة من جنس هذا الحرف يعني إيه حركة بحرف من جنس هذا الحرف يعني الواو إيه الحركة المناسبة لها الضمة طبعا لأن الضمة بنت الواو آه نو كذلك بعدها آه قبلها نون مضمومة نو فهذه هو مدية حي الحق مكسورة بعدها ياء ساكنة فليالي ياء مدية هاء الهاء مفتوحة بعدها ألف مدية تمام نو حيها فهذه الحروف أحرف مدية وسميت حروف العلة لتأوه العليل أي المريض بها عرفنا المخرج الثاني ومخرج الحلق قلنا فيه ثلاثة مخارج ها ثلاث مخارج خاصة ويبقى كده عندنا أربع مخارج هتقول لي أربعة لك المخارج الخاصة 17 متوزع على الخمسة العامة نحن نعدي خمس مخارج عامة متوزع عليهم 17 مخرج خاص الأولاني أول مخرج عام وفي نفس الوقت هو أول مخرج خاص هو مخرج الجو تاني مخرج هو مخرج أقصى الحلق في المخرج الخاصة أقصى الحلق وأقصى الحلق يعني أبعده من مما يال الصدر ويخرج منه طبعاً للهمزة والهاء الهمزة, الهمزة فالهاء نعم ومنطقة في وسط الحلق هو المخرج الثالث من المخارج الخاصة ويعني هو ما بين أقصاه وأدناه ويخرج منه العين والحاء أما بالنسبة للمخرج الرابع من المخارج الخاصة هو أدنى الحلق أي أقربه مما يلي الفم ويخرج منه الغين والخاء اليوم وعدنا مع مخرج اللسان واللسان وما أدراك من اللسان اللسان ثعبان في من كان قبلنا كانوا يقولون لسانك صانك إذا صنته صانك وإذا همته هانك نسأل الله أن يجعلن ممن صانوا لساننا فصاننا عن المحارم بارك الله فيكم اللسان فيه عشرة من المخارج الخاصة عشرة من المخارج الخاصة عشر مخارج عشرة عشرة كملي ركز معي أول مخرج من مخارج اللسان ده شوية فيه كلام كتير فعايز إخواني يركزوا معايا شوية وحد يكتب ورايا على طول اللي أنا هقول عليه أول مخرج خالص هو سقف الحلق منطقة الحنك الأعلى منطقة الحنك الأعلى أنا هتكلم دلوقتي حظاق حن فصص الموضوع خالص أول منطقة خالص عندنا هي منطقة الحنك الأعلى الحنك الأعلى ده اللي هو إيه كل شيء تسمع واحد بيقول لك الحنك الأعلى، الحنك الأعلى، الحنك الأعلى الحنك الأعلى ده عبر عن إيه الحنك الأعلى ده سقف الحلق سقف الحلق وهي أعلى الفم سقف الحلق وهي أعلى الفم منطقة صقف الحلق دي الحلقة دي اللي هي عبارة عن جزء يخوالنا من أجزاء منطقة المجوافة كده اللي عاملة زي شبه حفرة كده مقلوبة لفوق لأعلى دي هاي وقت دي, دي لو انت تحسستها بلسانك هتلاقيها هتلاقيها ده صلبة صلبة لأن عبارة هي عبارة عن عظام من عظام الجمجمة أصلا هو هي جزء لا يتجزأ من عظام الجمجمة فتلاقيها صلبة شوية قوية نعم تمام تبتدي منين تبتدي من عند أصول الثنية العلية حتى نهاية الحنك خالص لغاية فين لغاية ما أصول أو أصل اللسان أصل اللسان ده درام منطقة الأقصى بتاع اللسان طيب خلينا أقول لك أن الحنك الأعلى ده هو سقف الحلق سقف الحلق وهو أعلى الفم بيتكون من كم جزء ما عندك بيتكون من خمسة أجزاء ركز معي أول جزء في الحنك الأعلى هو جزء اللثة اللثة اللثة دي تقول سقف ماشي قول سقف ما فيه مشكل آه. اللثة دي هي الجزء المقدم من الحنك ودي هي اللحمة اللحم النابط حول الاسنان هو اللحم هي اللحم النابط فوق الاسنان آه. مقدم الحنك ده الجزء التاني الجزء الاول اللثة ثاني جزء مقدم الحنك نعم مقدم الحنك ده هو الجزء المتجاعد من مقدمة الفم تلاقيه فوق فوق باللسانك كده من ناحية أسنانك العليا وانت متجه ناحية آه آه وسط الحنك وانت رجع باللسانك لورا في منطقة متعرجة كده ايوا معايا تضرب معايا الآن شوف وانت رجع باللسانك للخلف هتجد جزء متجاعد من مقدمة الفم دي اسمها مقدمة الحنك الجزء المتجعد مقدمة الحنك أو مقدم الحنك عندنا رقيقة تاني حاجة أو تالت حاجة الحنك العظمي الحنك العظمي ده أخواننا هي المنطقة المجوّفة المنطقة المجوّفة زي ما تكون حرف نون مقلوب آه منطقة المجوّفة لثة مقدمة الحنك الحنك العظمي الحنك العظمي اللي هو المنطقة للجزء من ال... آه حاضر وإحنا بقى هنشوف موضوع الصورة ده إن شاء الله تعالى نحاول لكم ن... موضوع الصورة ده إن شاء الله دينا الحنك العظمي ده الجزء الثالث الحنك العظمي ده جزء من أجزاء الجمجمة نعم يا شيخ زيدان ده بسرعة يعني تجيب رابط وتحطه عندي ان شاء الله الله يبارك فيك عندي على الخاص نعم فالحرك العظمي هو الصلب المنطقة الصلبة الحرك العظمي ده المنطقة الصلبة منطقة الخشنة المجوفة اللي بدأ من اللي بدأ من عند أصول الثناية العليا وانت رايح متجه لإيه منطقة متجه للاها ورا الصلب نعم وبي حاجة الحنك اللحمي الحنك اللحمي دي المنطقة الرخوة نعم حسنتي ما شاء الله نعم الحنك اللحمي دي المنطقة الرخوة الهشة بقى بعد الحنك العظم يخش في منطقة هشة كده حمراء طريقة كده. أيوة دي ما قبل اللها قبل اللها عارف دي اللهذي اللي هذه المنطقة المتدلية المنطقة المتدلية في الحنك لما تيجي تفتح فمك أمام الدكتور مثلاً أو شيء بت أو أنت أمام تفتح فمك تلاقي لحمة متدليه نعم هو ليست هذه لسان المزمار بالتحديد أو لسان المزمار بالتحديد ليست هي تحديداً ولكن بعض الناس يطلق عليها لسان المزمار ولكن تحديدا لسان المزمار دي منطقة ما فوق الأوتار الصوتي أصلاً ما تحت الأوتار الصوتي لسان المزمار تحديدا هنا في بعض الناس تقول عنها لسان المزمار نعم حط على ال... يهو يهو على الفاتح فلسان المزمار نعم فوق الأوطار لا هو تحت الأوطار الصوطية فوق الأوطار الصوطية على طول لسان المزمار نعم إنما بالنسبة لمنطقة ل... ل... ل... ل... اللهاه بعض الناس بتسميها لإيه لسان المزمار هذا طالما متعارف عليه عند بعض الناس فلا بقس فيه طالما متعارف عليه عند بعض الناس فلا بقس فيه المهم أنك تعرف للاها فيه بس أقول لها اسمها العلم ليه اللها وهكذا تكتب نعم هكذا تكتب ماشي أول حاجة عندي الحنك الأعلى الحنك الأعلى ذلك أخوالنا زي ما احنا قسمناه خمسة أجزاء عايز أتكلم بقى على أول مخرج معانا خالص أول مخرج معانا خالص هو مخرج أقصى اللسان منطقة الأقصى أقصى اللسان أي أبعده مما يلي الصدر أي أبعده مما يلي أسف مما يلي الحلق أبعده مما يلي الحلق مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى مع ما يحاذيه من الحنك الاعلى وهو مخرج الايه القاف والكاف مخرج القاف والكاف هنا بقى التدرب هيبقى بشكل شديد يبقى نركز مع بعض في التدرب على القاف والكاف لان الموضوع فيه مهم جدا جدا جدا جدا جدا جدا, جداً. نعم القاف والكاف ادي اول مخرج خالص معنا اهو القاف والكاف حرف القاف بتخرج من اقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك اللحمي مع ما يحاذيه من الحنك اللحمي عندما يصطدم اللسان بمنطقة الحنك اللحم يخرج حرف القاف احنا لو مسكنا بيات الجزارية كده من البداية وقلنا باسم الله هل ليه الإمام رحمه الله تعالى قال ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه, ومن وسطه فعين حاء أدناه غين خاءها والقاف أدناه غين خاءها والقاف أقصى اللسان والقاف أقصى لساني أي أن القاف في أقصى اللسان أولا حرف القاف ده حرف مهم جدا جدا جدا أقول لك إن كتير جدا من القراء يعني اللي يعتبر من القراء المحنكين لا يأتي بحرف القاف على شكله الصحيح أو على نطقه السليم وهذا مما ابتليت به الأمة في هذا الأوان حرف القاف أخو لنا حرف قا خالص ما فوش أي احتكاك خالص طماما مفوش اي احتكاك اللهم بعض الاحتكاك البسيط جدا الناشئ عن الاستضام فيما عدا ذلك ليس فيه اي احتكاك كثير جدا من اخواننا بيطلع القاف لقدام فبتخرج شبيهة بالكاف بتخرج شبيهة بحرف الكاف يعني ازاي خلينا نركز الاول كده من البداية في حرف القاف اقول حرف القاف أقصى اللسان مع ما يقابله من الحنك اللحمي هو نخرج القاف. احنا قلنا إن الحنك الأعلى في المرتبة الثالثة في حنك عظمي وفي حنك لحمي. الحنك العظمي ده هو المنطقة الصلبة المنطقة الصلبة المجوفة آه بعدها في حنك لحمي هو ده بقى حنك اللحمي هو ده بقى الحنك اللحمي تقول ايه نعم رخوة جدا تقول اق اق في حالة التجديد اق اق من جوه ابعد خالص لجوه اق اق بعض الناس يقول اك لا اق غلط مش مصبوط اق اق من جوه التمرين عليها ازاي تعلمناه من أستاذنا الفاضل ربنا يبارك في عمره وربي يحفظه ويصله السلامي الآن فاضلة الشيخ الأستاذ محمد بن عبد المجيد حفظه الله تعالى وبرك فيه كان يقول دائما يعني خلي تدربك على حرف القاف وما شاء الله تدرب مجدي جدا جدا جدا يعني حرف القاف تقوله ازاي قاقا قاقا قاقا قاقا قاقا قاقا قاقا تدرب عليه الآن تقول تعد قاخي كده على طول اه ب... هتتعلمها هتجدها إن شاء الله تعالى كثرة التدرب يجعلك مجيدا كثرة التدرب تجعلك من المجيدين إن شاء الله تعالى ولكن تعهد الأمر بالتدريب يعني إيه تعهد نعم عميق للداخل ما هوش قريب خالص من الكاف طب أصل الفرق بينهم شعرة الفرق بينهم شعرة من القف والكاف وده فأم متفخم وده مرقق لما هنيجي للكلام على التفخيم والترقيق هتجد ان اصلا مخرج حرف القف ده مخرج محوري بشكل رهيب حرف القف ده هو اصلا اساس التفخيم ازاي يعني اصلا المفخمات كلها ما بتتعرفش غير من عند مخرج حرف القف من منطقة اقصى هل اللسان وما وما سمي التفخيم متفخيما الا نتيجة الاستعلاء وما سمي الاستعلاء استعلاءا الا لاستعلاء اقصى اللسان منطقة اقصى اللسان دي انا عايزك تتخيلها منطقة اقصى اللسان انا عايزك تتخيلها تخيلا كاملا معي الان امام انا يعني وجدت بعض يعني الرسومات ان شاء الله اعطاني الرابط اخ كريم بارك الله فيه فا إن شاء الله تعالى نضع الرسم الآن على على اللوحة. أقول أق أق ق ق ق هذه هي القاف الخالصة. أما أق ق لا مش صحيحة. إمت القاف إخوينا بتتجلى فيها تسمعها سماعا خاطئا أو سماعا صحيحا من بعض القراء. عند التجديد عند كلمة الحق مثلا لما أقول الحق الحق بقاف صحيحه 100% انا قبل قلت تجديد وافت فترة قلت تجديد ورعت لما بعض الناس اللي يسرع فيها هو يجيبها الحق الحق الحق الحق غلط طبعا غلط طبعا هو بس ايه بيجيبها ما بين القاف والكاف والمنطقة بينهم بسيطة جدا جدا جدا ولا بد وان تراع ف الأساس الأساس في ذلك أن تتضرب على الحرف تضرب تضربا شديدا وأنت علمت الأمر من الناحية الرواية من ناحية الرواية من ناحية الدراية يبقى لك فقط الرواية والرواية لابد وأن تسمعها مني الآن أقول ق ق ق قي قي قي درجة القاف مكسورة درجة جديدة جدا ودرجة مش سهلة القاف مكسورة درجة يعني ما هيش سهلة كثير جدا من القراء ولا حول ولا قوة إلا بالله بيجيبها كاف بيجيبها كاف خالصة وأظن سمعناها كثير وما فيش داعي لذكر الأسماء مين بيجيبها كاف بس في كثير من القراء بيجيبها كاف يقولها إيه اهدنا الصراط المستقيم تسمع المستكيم كده مستقيم مستقيم يعني مستكيم حاجة مستكيمة خالص تمام نعم المستقيم غلط مش مظبوط كلام ده مصحيح طب تتقال إزاي المستقيم المستقيم قيم قيم المستقيم مش المستكي كي بكاف خالصة هي هتقرب شوية من مخرج حرف الكاف لا الشيخ الحصرة ما بيجيبش الخف كاف <تصفيق> ما تحاولش تحاولش <تصفيق> لا لا لا <تصفيق> هينفعش يبقى احنا الغلط مش من الشيخ يبقى من ودان نحن <تصفيق> هينفعش غالحصر جباق <تصفيق> لا لا الشغل حصر بعيد خالص عن الناس دي افريق تماما مستحيل ده ده ضرب من ضرب المستعبار ضرب الخيال <تصفيق> مش عندنا يعني ده ده, ده مش عندي ده عند أهل العلم كلهم المقدمين طيب اللي عاوز يتدرب الآن يكتب الرقم واحد بارك الله فيكم اللي عايز يتدرب عليها الآن على المايك يكتب الرقم واحد يقول خالصة كده من جوة من الداخل نعم طيب اللي هتدرب دلوقتي ورجال اللي هتدربوا عليها نعم إنما النساء عايزين يتدربوا عليها ما شاء الله مع نفسهم كده تدرب تدرب مستمر لغاية ما نشوف إن شاء الله تعالى طريقة الاختبار هيتكون إزاي إن شاء الله الله يبارك ربنا يبرجلك فيكم أسعدكم الله في الضرين الشيخ محمد خميس جاهز توكل على الله أققى هكذا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته توكل على الله جميلة مبدئياً ما شاء الله لا قوة إلا بالله ممتازة حلوة جميلة ما شاء الله شد حيلك أحسن من كده في أحسن ولكن شوية فيها قا قا دي شوية بتقبل في حركة الفتح ممالة أنت شافها تقليل لا متقبل شها تقليل خالص مش عايزين تقليل الله يبارك فيك تقول قا وليس قا أو تيجي شو بتجيبها إزاي قا قا قا حسب اللهجات ولكن لا تجعلها خالص ميلة مائلة أو فيها نسبة تقليل أو شيء. شيخ مصطفى علي، أخ مصطفى علي، بسم الله. حلو مبدئيا ما شاء الله ختالا بالله ولكن في أعمق من ذلك عمقها أكثر. ق ق داخل ق ق ق ق ق ق هذه هي يقاف خالصة أما بالنسبة لق كوه كوه لا كوه في السهل دي لا لا ينفعش الوقت احنا بندفع تمن اختلطنا بالدول الغربي لسان العرب اصابته عجمة لسان العرب اصابته عجمة وهذه العجمة هي ما اثرت علينا سلبا من ناحية النطق بهذه الاحرف العميقة والتي تميزت بها العربية كحرف القافي وحرف الضاد وهذه الاحرف هي, يعني هي جوهر اللغة وكان يتفاضل العرب فيما بينهم بالنطق بهذه الأحرف ولا سيما الضاد طبعا الضاد هي دي الاساس اللي ما كانش بيعرف ينطق الضاد ده مش عربي كان آه يعني اه طبعا اصل هو اللي اللي حرف القاف عندهم أصيل حرف القاف خلنا المغاربة القاف عندهم أصيلة نعم ما شاء الله طيب عندنا ثاني أحد يريد أن تتضرر الشيخ رضا ماهر رضا ماهر تفضل ليه العنف ده شيخ رضا الله احفظك بروح شوي <تصفيق> الله احفظك رفك الله فيك كرمك الله رفع قدرك هي شوي بس عشان كان في الصوت عالي شوي مرتفع فمسمعتها جيدا ولكن هي شوية برضو محتاجة عمق أكثر من ذلك هي جيدة سي محتاجة عمق أكثر من ذلك هات الداخل قا قا قا خالصة هي مش مش هتيجي في يوم أو في يومين محتاجة تدرب محتاجة تدرب الرياضة الشديدة هي أساس التعلم فلا بد لها من الرياضة والمتابعة شيخ زيدان تفضل بارك الله فيك برضو دي محتاجة تعمق أكثر لا هي أق دي وقعت ما بين المسافة بين القاف والكاف دي لخرج دي وليست قافا خلصة هي قاف مشوبة تقول أق ق أق ق تمام أق ق فهذا هو الأساس في نطق حرف القاف. أنتقل لجزئية حرف الكاف حرف القاف ده خلنا عليه تدرب شديد جدا للإخوة الأخوات. للإخوة والأخوات كله يحمل الملف التطبيقي اللي حينزل إن شاء الله بعد نصف ساعة من انتهاء الجلسة ملف تطبيقي حينزل على جميع الأحرف اللي احنا نتضرب عليها اليوم وكيفية التضرب عليها والله إخواننا احنا بنحاول نخطف من كل بستان زهرة احنا شفنا تضرب بعض إخواننا المشايخ ربنا يحفظهم يعني ربنا يحفظهم بارك في عمرهم ما شاء الله كان لهم بعض المشايخ يعني نمازك التدريب أو ما إلى ذلك بتسهل على الطلاب بتسهل على ومنهم الطريقة اللي كانت تعلم القرآن دي اسمها الطريقة النورانية تقريبا ففيها ما شاء الله يعني فيها أسلوب إحنا بنتابعه من زمان ولكن هي وبوبة تحت اسم الطريقة النورانية هي جميلة ما شاء الله اقتل بالله يعني يتضرب على حرف مفتوحا طارة ومكسورا طارة مضموما ترى أخرى بعدين يجمعهم جميع بعض يحاول ينطقهم نطقا سليما فده بيكون ما شاء الله بيحاول بيضبط الحرف بيضبط الأمر تماما بيجعل منه يعني فعلا, فعلا, نجيحة فعلا نجيحة فعلا حتى لو الطفل ما هفصل معك القرآن انت علمت القرآن والكتابة انت أصبت من الطفل تعلمت حاجة تعلمت شيء ما شاء الله دي حاجة يعني جميلة جدا ما شاء الله بالنسبة بقى لحرف الكاف اللي ببرده من مخرج أقصى الحلقة احنا بنقوله هوب أول حاجة عندي خالص أقصى اللسان وده مخرج حرف القاف. تاني مخرج من المخارج الخاصة في اللسان هو أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ويخرج منه الكاف. إلا أن مخرجها مخرج الكاف يعني أسفل من مخرج القاف أسفل. من مخرج القاف قريبا من وسط اللسان انت بتهلك ان هو اعلى لا اسفل الاعلى من ناحية الداخل انما الاسفل من ناحية الخارج تمام تخيل مع الشكل عندنا حنك عظمي الحنك العظمي ده اللي هو الصلب بعده منطقة رخوة الريخوة دي لما اعلى اللسان منطقة الاقصى بتاع اللسان بيرتفع بيصطدم بيخبط بيطلع القاف بيعمل رد سريعة عشان هو حرف مقلقل ما أصلحنا شرحنا المرة اللي فاتت والمرة اللي قبلها وفي سلسبيل الشافي على طول بنشرح كيفية أو ألية النطق في الساكن والنطق في المتحرك وليه إحنا قلقلنا أصلا من الأساس تمام إحنا ليه أصلا قلقلنا أقصى اللسان مع الحنك اللحمي مع الحنك اللحمي فقط هو ده الإيه القاف مع ما بين الحنك اللحمي والعظمي هو الـ الكاف نقطة التقاء الحنك اللحمي والعظمي لمزيد من الدقة بعض الناس بتقولك من الحنك العظمي ريح دماغك أول مخرج أقصى اللسان مع الحنك اللحمي ده القاف أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك اللحمي والعظمي هذا هو الكاف تقول أك ك ك خالصة عايز تعرف أنت بتنطق الكاف صح ولا غلط قول ورفعنا لك ذكرك ذكرك لي كلمة ذكرك أولاً في حالة السكون بيتجلى المخرج والصفة بتبان لي لأن التحرك في الحرف بيخفف شوية من حدت اللي من حدت خلوص الصفه أو خلوص المخرج بيخش فيه حركة تانية لأن إحنا لما جينا شرحنا آلية التسكين آه آلية التسكين وال وال قلنا أن التحرك ينتج بالتباعد بين عضوي النطق لما بتقول ما ما ما اللي بيحصل بيتباعد عضوي النطق اللي هو الشفى العليا والشفى السفلى بيتباعدوا ما في حين ان انا بقول أم تصادم القرع وبسكت على القرع وبقف على القرع أم ميم سakenة أم أم ميم سakenة عليهم عليهم بقاك فتح بعد الميم لا لا في حين ان انا بقول حرف القاف حرف القاف عضوين نطق فيها اول عضو خالص اقصى اللسان ثاني عضو الحنك الاعلى ما هم اللي في بعضهم هم العضوين اللي خرج منهم الصوت هو نتج نتيجة التصادم اللي حدث بينهم او اللي خرج بينهم تقول اقق اقق اقق ولكن في حالة التسكين حتى بيحصل له ردة سريعة جدا بيحصل له ردة سريعة جدا وبيثبت شكل عضوي النطق بعد الانتهاء من نطق الحرف من نطق حرف القاف بالتباعد وليس بالتصادم كما هو باقي الأحرف، فلذلك الحروف المقلقلة تسكنها بالتباعد وليس بالتصادم كما مع باقي الأحرف. كلام مفهوم اللي فهمي يكتب خمس، اللي فهمي كتب خمس، اللي فهمي يكتب خمس اللي فاهم يكتب خمس, اللي فاهم يكتب خمس, اللي فاهم يكتب خمس ثاني مخرج من المخارج الخاصة عشرة مخارج فيها 18 حرف عشرة مخارج فيهم 18 عشرة مخارج خاصة فيهم 18 حرف تاني مخرج أقصى اللسان مع ما يحذيه من الحنك الأعلى الحنك الأعلى إيه حنك اللحمي والحنك العظمي نقطة الاتقاء بينهم أقصى اللسان مع ما يحذيه مع الحنك الأعلى من الحنك اللحمي والعظمي الحرك اللحمي والعضلي أقول اذكرك فيك رك ما تجبش فيها شبيه قف خالص رق رق لا ذيك رق لا ذك رك فيك رك طبعا صفة الهمس دي يا الهمس في اللغة يعني الخفاء الهمس بعد ال... انا بتكلف فيه عشان يبان الهمس ده عن الخفاء انما لما واحد يتكلف في الهمس احنا نرد عليه ونقول له إيه؟ نرد عليه ونقول له يا شيخ زيدان لما واحد يتكلف في الهمس تنرد عليه نقول له ايه ها اخوالنا الناس اللي معانا نقول له مش لا تتكلف يرحمكم الله ليه لانه لازم علينا تشمية العطس لما يجي واحد يقول لك اذا السماء انفطرت تقول له ايه ده تترد تقول له ايه ده انفطرت لمن فعش تكلف زائد تكلف تلابتو عد كذا معلش هذا تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ قرآن بكلية بالطريقة دي مستحيل كان بيقعد تكلف الزائد ده يعني الزاي كان بي... مستحيل طبعا مستحيل ده تكلف طبعا زائد عن الحد وهذا ما لا يرجو هناك بعض من مشايخنا ربنا احفظهم رب ويكرمهم وصلوا في الاطقاء مرحلتك عليه ولكن من كفرة يعني مجاورتهم للطلاب وقطر قراءه الطلاب عليهم بيخشى الامام على نفسه فبيحاول يحسن من اسلوبه او يحس ان قراءته شدت لتحت فحاول يرفع قراءته فيتكلف ويأمر من معه بالتكلف الاتقان دي مرحله وسط ما بين التفريط المحض والتكلف المحض في الاتقان دي مرحله وسط كده بين البي... بين البينين لا ده ولا ده زيادة عن الإتقان في تكلف تكلف زائد أعود عني فيك وتتكلف وبتاع لا لا لا لا ما ينفعش كده خلص القد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وهو طبعا هو القرآن ده ميسر يبقى اللي يتكلف فيه ده كلام مش مصبوط وما يصحش المخرج الثاني أقصى لسان قلنا ده الكاف نعم ورب سائل يسأل لما جعل أقصى لسان مخرجين لحرفين ولم يجعل مخرجا واحدا كأقصى الحلق لما أقولش مثلاً إن, أن أقصى اللسان يبقى زي أقصى الحلق أقصى الحلق مخرج واحد من مخرج العامة وأافرت بذلك هقول بأن هناك فرقاً بين أقصى اللسان وأقصى الحلق وعايزك تركز ملطقة الأقصى والأدنى والحاجات دي اللي أنا أتكلم فيها مش مهم الكلمة الأولى الكلمة الثانية هي اللي فيها تطقيق كله التطقيق كل التطقيق في الكلمة الثانية الكلمة الثانية حلق جوف لسان شفتان تركز فيها جدا جدا جدا حتى لا تتلعثم وما تقعش وتذيل بالنسبة لأقصى اللسان وأقصى الحلق هناك فرق بين هذا وبين هذا وليس هذا كهذا فأقصى اللسان, اللسان طبعا يعني أعزكم, أعزكم الله اللسان بيبقى طويل شوي طويل من ناحية الحجم مش من ناحية حاجة ثانية أقصى اللسان فيه طول وبينما وضعي القاف والكاف بعد في بعد بين القاف والكاف وليس هناك قربا بينهم ولكن ده بالنسبة لقياسا للحلق неقياسا للحلق وليس على الص... على الإطلاق قياسا للحلق في طول في اللسان عنه عن الحلق ولذا اعتبر كل من الموضعين مخرجا خاصا لحرف خاص أخص اللسان دي نحية أخص اللسان مع الحنك اللحمي دي حاجة وأخص اللسان مع الحنك اللحمي والعظمي دي حاجة تانية خالص لحمي وعظمي يبقى قاف لحمي يبقى, كاف. يبقى قاف دي في الأعلى القاف والكاف في الأسفل نعم آه. بخلاف أقصى الحلق ففيه تصر من ناحية الحجم وبين موضعي الهمزة والهاء قرب شديد جدا جدا جدا ولذلك جمع مثلا الهمزة والهاء في فمخرج خاص واحد جدا بقول لك أقصى الحلق الهمزة والهاء همزون فهاء فأقصى الحلق من حتة واحدة في فارق القاف والكاف مش فاهم الموضوع ده أقول لك بعدين إحنا الناس اللي إحنا خدنا المرة اللي فاتت خدنا قلنا إنه مخرج القاف والكاف مخرج ال الهمزة والها الهمزة في الهاء يخرج من أقصى الحلقة منطقة أقصى الحلق هي منطقة قريبة جدا من بعضها البعض لذلك جعلنا همز فهاء مخرجا واحد وهو مخرج ال أقصى الحلق اللي هو المخرج الخاص الثاني جعلناهم مخرج واحد بس ماجزئهمش همز فاء على طول همز فاء دول مسكين منطقة اسمها او مخرج اقصى الحلق ده مخرج خاص في حين ان مخرج القاف مخرج لوحده والكاف مخرج لوحده مع عين الاثنين بيخرجان من اقصى الحلق من اقصى لسان بس اقصى اللسان بيختلف عن اقصى الحلق ليس اقصى اللسان كاقصى الحلق اقصى لسان سنقف وكاف ورغم ذلك قف ده مخرج لوحده خاص وده مخرج لوحده ايه؟ خاص انما بالنسبة لأقصى الحلق فمخرج خاص واحد جمع الحرفين اللي هو اقصى الحلق جمع لنا الهمزة فالهام كده الكلام مفهوم كده كله فاهم يسيب خالص منطقة الاقصى كده احنا خلصنا منطقة الاقصى الحمد لله رب العالمين نروح بقى لمنطقة وسط اللسان منطقة وسط اللسان دي فيها كلام فلذلك أعيروني الأسماء والانتباه، بارك الله فيكم منطقة وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى كلمت مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى مش عايزية أتعقدك وسط اللسان وسط اللسان قلب اللسان منطقة اللي في النص اللي ما بين طرفه وبين أقصى وسط اللسان مع ما يحاذن الحنك الأعلى يعني المنطقة المقابلة لها من فوق على طول منطقة الخبط الاستضام فيها فيها على طول في الحنك طبعا هتبقى في الحنك الايه؟ اللحم ولا العظمي وسط اللسان ده هيبقى مقابله لإيه اللحم ولا العظمي الناس اللي مركزه مركزة بالضبط كده العظمي اه تمام ملوش دعب اللحم خالص وسط اللسان ده قدام الأقصى ده في الخلف تمام كده تمام آه. وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى يخرج منه الجيم فالشين فالياء غير المادية أعيرون الأسماء والانتباه بارك الله فيكم الكلام هنا كتير حرف الجيم والشين والياء هو أنا من سيتش أنا من سيتش أظهر الموضوع بس أنا أعطيهم الرابط إن شاء الله تعالى بعد انتهاء الجنسة بارك الله فيكم آه كلبة إيه جيش عازنا الله وإياكم آيوة جيش بالظبط كده تمام الجيم والشين والياء آه قال عنه الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في تحفته الموسومة بالجزرية قال إيه والوسط فجيم الشين ياه قمة الإجازة لا شو من وسطه قال والوسط فجيم الشين يا شوف البلاغة بتاعت الإمام رحمه الله تعالى جميع المتون المتأخرة لذعت ذكر الأسماء التحديد، لا تستطيع الإجاز بهذه الطريقة التي أوجز بها الإمام رحمه الله تعالى فضلة الإمام محمد بن الجزري رحمه الله شوف في ثلاث كلمات ولا أربع كلمات أوجز مخرج على طول مخرج خاص خلصوا في على طول والوسط فجيم الشين يا شايف الموضوع سهل إنما الموضوع يعني بيؤلف في سنين أقول حرف الجيم الجيم وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ولكن انتبه فالجيم التساق تام ومحكم تام ومحكم ويمنع حدوث حرف الجيم من الجريان مفهوش جريان جريان في الصوت ولا في النفاس في الصوت ولا في النفس يعني في ما فيوش جراء يعني فين في, في حباس في النفس ولا في الصوت آه. في النفس بس اصلا خد بالك النفس يختلف عن الصوت ده تعريف وده تعريف لتنين مع بعض ما شاء الله إجابة معلمة ما شاء الله لأخوات ألا بالله تمام تمام بالزبط ده تعريف وده تعريف تاني خالص الصوت غير النفس لما أقول لك كده جرايان النفس لضعف الاعتماد على المخرج اعرف أن ده جرايان ما أقول ده مش حاجة غير اثنين جرايان يا همس يا رخاوة يا همس يا رخاوة لتنين جرايان وضد الهمس لإيه الجهر طب ضد الرخاوة الشدة قال الامام مهموسها فحثه شخص سكت اللي في جريان في النفس فحثه شخص سكت اذا فالجيم ليست فيه اذا فالجيم إيه؟ مجهور اذا فالجيم فيها انحباس اذا فالجيم فيها الحباس بالنسبة للايه نعم بالنسبة للنفس اما بالنسبة للصوت والصوت ده اللي بنقول عليه احنا الشد الشد بقى احنا نتكلم بقى عن الشدة قال مهموسها فحثه شخص سكت شديدها شديدها لفظ أجد قط بكت شديدها لفظ أجد قط بكت فالحروف الشديدة هي ايه أجد قط بكت طولاً واحدة نعم فالجيم فيها إذا ففيها انحباس فيها انحباس وفيها انحباس فيها انحباس صفر نفس وفيها انحباس صوت فالجيم حرف انفجاري لماذا سمي حرف انفجاري لأنه ينقفل عليه المخرج ثم ينفتح آه مع ملاحظة أن رأس اللسان إلى الإمام فلا علاقة لرأس اللسان أبدا بالمخرج فلا علاقة أبدا لرأس اللسان بالمخرج فلا علاقة أبدا لرأس اللسان بالمخرج ما حدش يقولي إني ال الجيم لها علاقة أبدا فيها رأس اللسان أنا مش عايز أقولك ولا عايز أحبطك الجيم اللي إحنا بننطقها أصلا في العادي الجيم العمية الد هي جيم صحيحة بنسبة 100 مش في المئة هي صحيحة كمخرج هي فعلا بتخرج من وثل اللسان ومعماله هذه من الحنك الاعلى مظبوط انت لما تقول وإليه تجرون تج ج... ج... شوف يتجمها زي انا هو وانت هو انت بتخرجها من المخرج سليمة مية في المية وما فياش اي مشاكل ولكن جرس الصوت ولكن جرس الصوت احسنت اي زمرون منه شاء الله ولكن جار الصوت فلما جار الصوت انت نفيت صفة الايه؟ صفة الشدة مع السلامة كده الجيم الصحيح أصل الجيم بالضبط أصلا أصلا القلقالة دي ناتجة عن حروف شديدة القلقالة دي ناتجة عن حروف شديدة إن في حاجة كده بتنفجر تغلق وتفتح آه. يبقى انا اعمل ايه بقى اعمل ايه هي التدرب قولا واحدا قولا واحدا اصور اصور الموضوع للطلاب كيف اصور الموضوع للطلاب احط كف ايدي مقلوب كده هوق ده لساني وكف ايدي التاني معدول كده هوق ده سقف الحنك اقول اد اضغط بالساني بعزم بايدي بعزم ما فيه على ايدي التاني شوف قفلت ازاي اد أج أج أج أج آه اللي بيحصل إيه اللي بيحصل إن الصوت بيبقى خارج بعدين بيلاقي المخرج مغلق فينتظر حتى الإيه الإنفتاح فينفتح المخرج يخرج الهواء فارق فينتج إيه تش تش تش تش تش تش تش. هذه بالضبط إنما بقى كون إن أنا أقول أج هذا ليس صحيحا ولا حتى في نسبت صحة. هي قولا واحدا أَجْ بهذه الكيفية أَجْ أَجْ وإليه تجئون وإليه تجئون تجئون تج تجئون هكذا. وهو ذا الكلام. نعم، خروف شجري نعم. طيب من اللي يطلع تضرب حرف الجيم يا الله شيخ خميس توكل على الله أكثر من ممتاز ما شاء الله رائع دي مرحلة مبدئية ممتازة ما شاء الله عليكم تمام شيخ رضا ماهر توكل على الله لا تجعل بارك الله فيك ردة الفعل الناتجة عن الانفجار كبيرة ما تبقاش تج أو, او تبقى تج ج ج ج لا ج ج لو انا تكلفت فيها كده هي هواء طبيعي جدا انت بس سيفل المخرج وبعدين الرد دي هتيجي يصبن عنك مش بايدك لانه اصلا حرف بينتج فيه مسكن إذا سكن نتج عن ذلك تباعد بين عضويا النطق لأنه حرف مقلقل انفجاري شديد مش بإذنة تاجي أرون تاجي تاجي أرون واحذر من كسره بارك الله فيك طيب زيدا توكل على الله ولكن بينتج عن ذلك في شيخ زيدان في نطقك لها يعني بعضا من الفتح طبعا هي الخلقلة دائما مائلة الفتح قليلا بنسبة رسيطة جدا لا تلاحظ لا تكاد تلاحظ وده غصب عنك مش بأيديك ولكن لا تتكلف في ذلك مقولش تاجة تاجة تاجة تاجة تاجة تاجة تاجة أرون تاجة أرون وما تجيب هالشبه الدال بها شبه الدال قلت ترى في اللسان مالوش علاقة خالص بالكلام يبعدها خالص من أخرج الدال مارك الله فيك طيب معانا أبا عبد الرحمن توكل على الله أنا مبسوط من مخرج حرف الجيم أنا عايزك تدوم على الحرف ده سواء كان ساكنا محركا على هذه الكيفيات، استمروا أكرمكم الله وأثابكم الجنان آمين بالنسبة لحرف الجيم وحرف الشين بينهما علاقة وثيقة فكلاهما يخرجا من نخ من نفس المخرج حرف الجيم ليس بالمفخم كما يفهم البعض أو كما يعتقد حرف الجيم هو أصلا حضرتك لم لم تصل على اللاقط لابد أن تضغط على رمز الميكروفون في الأسفل حتى تصعد على اللاخط فالدائرة الزرقاء تضاف إلى جانب اسمك احفظكم الله وبركاته فيكم اكرمكم الله شيخ ابو عبد الرحمن ف وإليه تدئرون تدئرون مثلا عند النطق بلجي أقول تجئ تجئ تجئ تجئرون نعم بهذه الكيفية دون ما تكلف ولا دون ما ميل لفتح أو لضم أو لكسر إلا أنها للفتح أقرب قليلا ولا أتكلف في ذلك حتى لا تصبح حركة كاملة بالنسبة لحرف الشين فيها صفة التفشي والتفشي عموما انتشار الريح في الفم فبعض إخوالنا يقول تجأرون يجبها فيها رخاوة وفيها تفشي وذلك لقربها من مخرج حرف حرفي الشين هو مخرج واحد تمام هي مخرج واحد الشين تخرج من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ولكن بدون التساق ولكن بدون التساق تاني ولكن بدون التساق فيكون المخرج غير منقفل آآ آآ ورأس اللسان طبعا عند الأسنان ذي كلبة الإيه إيه إيه إن الله شاكر شاكر شا, شا, شا شاكرا نعم شاكرا شكور شرعة شكور ش شكور شا شا شا أش أش بعض الإخوة لهم تأثر بجماعة الحجازيين فجماعة الحجازيين شوية في بعض منهم يعني والأغلب يعني ما شاء الله على الخير نحسبهم كذلك والله حسيبهم لأنه زكيم على الله ولكن بعضهم في عنده شفة الشين الشين شوية فيها تفشي فيها تفخيم شوية قول أش أش هكذا أش فحاول الترقيق وحاول أن تأتي بها على النحو الذي تكلمنا عليه قبلا ثالث حرف خالص موجود عندنا في منطقة وسط اللسان هو الياء طبعا أقصد بذلك الياء غير المادية لأن الياء المدية بتخرج منين الناس اللي فائقة معانا الياء المدية بتخرج منين الجوف نعم الجوف نعم بالضبط تمام تخرج من الجوف قولا واحدا أما الياء غير المدية تخرج من من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى والمخرج برضو غير منقفل وغسى اللسان في الخلف مستفل وليس فيه استعلاء أبداً ورأس اللسان لا علاقة له بالمخرج هو بس المخرج كله منحصر في منطقة وسطي اللسان أظن كده الكلام وسط اللسان كده مفهوم اللي فاهم وسط اللسان يكتب خمسة عندنا ما فيش وسط اللسان أسألك مخرج الجيم تقول لي منين ومخرج وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى بإيه بالانغلاقي بالانغلاق غلاقي اللسان بانغلاق اللسان على الحنك الأعلى وهو حرف الفجاري لأنه ينقفل عليه المخرج ثم ينفتح فيخرج منه الايه؟ الصوت نعم. أما بالنسبة للشين واليأفة كلاهما من وسط اللسان مع ما يحاذهما من الحنك الأعلى ولكن من غير ما التساق ولا عمل لطرف اللسان في الثلاثة أحرف وهذا هو المخرج الرابع من المخارج. لا هذا المخرج الثالث من المخارج الخاصة من المخارج الخاصة في منطقة اللسان والمخرج الرابع هو منطقة حافة اللسان. حافة اللسان الكلام عليها شوية محتاج فوائد. حافة اللسان ايوه حفة اللسان اول ما اقول حفة اللسان تفتكر حرف الايه حرف الايه حرف, حرف الضاد وحرف الضاد هو حرف اللغة العربية كما قلنا سلفا وحرف الضاد ده فيه كلام طويل وفيه كلام كبير ولكن حرف الضاد هنحاول ان نيسره بقدر المستطاع بشرح يعني لمستوى الدنيا خالص من الفهم حرف الضاد نقول انه يخرج من إحدى حفتي اللسان أو كلاهما إحدى حفتي اللسان أو كلاهما وهذا الحرف له انفراد في اللغة العربية وهو يخرج من منطقة حفة اللسان اليمنى أو اليسرى او هما معا ولكنها من اليسرى ايسر ومن اليمنى اعز واعسر هي من اليمنى ايسر هي من اليسرى ايسر وهناك من من اهل العلم او من سلفنا الصالح من كان ياتي بالحرف الضاد من كلا الحافتين ازاي من كلا الحافتين من كلا حافتين اللسان اديني مثال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان نعم نعم كان يخرج الضاد من الحافتين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا رفضكم الله وبرك فيكم أكرمكم الله في الدنيا والآخرة اللهم أمين نعم هو من إحدى حافتي اللسان أو كلهما كما قلنا سلفا ولكن هذا لا يمنع هذا لا يمنع أن تشارك حفة اللسان إلى منتهاها كلها ولكن الضغط والاعتماد على إحدى حفتين اللسان أو هما معا وهذه المنطقة تقرع الجدار الداخلي للأدرس الجدار الداخلي للأدرس نعم ففي هذه المنطقة يقع الضغط ففي هذه المنطقة يقع الضغط يعني ايه الكلام ده يا اخواني انا عايز اقول لك حاجة عارف طرف لسانك ده من الامان آه. منطقة الطرف من الجنب اسمها حفة منطقة الطرف من الجنب كده اسمها حفة حفة اللسان حفة اللسان دي نعم حفة اللسان دي احنا عندنا طبعا كل من قدم خلق ربنا عنده حفتين الحفة دي يا ابن يسرى يا ابن يمنى هنجيب الحفة اليسرى ودي ايصر وما عنديش طلاب خلص بيقرأه باليمنى بالفضل عز جل اغلب الناس نعم نعم نعم شيخانا فعلا هو اطول مخرج لسان نعم ممتد نعم اليسرى ايصر عليك اما اليمنى فهي اعصر واعز تعمل ايه تعمل ايه حفة اللسان طرف لسانك من ال... من الناحلة يسرى حيطلع هيرتفع هيلزق ويتكئ على الأدراس على بطن الأدراس اليسرى على بطن الأدراس يعني ازاي تقول أب أب أب سمع الصوت أب أب أب, أب من غير منفجار ولا من غير ما قلقل سمع الضاد عامل ازاي؟ أض أض أض هذه الضاد الايه؟ الفصيحة هذه الضاد الايه؟ الفصيحة وَلَض نعم وَلَض وَلَض وَلَض وَلَض وَلَض ضَا ضَا ضَا ضَا نعم بهذه الكيفية ذلك ما ابن الجازج رحمه الله تعالى في باب التنبيهات؟ قال ايه, إيه في في باب التنبيهات الذي تكلم عليه رحمه الله تعالى قال وليتلطف وعلى الله ولض ولض ولض بين يعني تدقيق اللام في كلمة ولد ولض لأن ولا الضالين دي الناس يتقولوا ولا الضالين ولا الضالين ولا إيه اللي بيحصل؟ بيحصل إن مجورة المفخم للمرقق فأثر ذلك على تفخيم أو تفخيم تأثر ذلك على ترقيق المرقق فجعل منه حرفا مفخما وطبعا ده خطأ شائع عند كثير من القراء نسأل الله أن يعني ينجينا من هذا الأمر وأن يجعلنا من أهل الله المتقنين أقول ولا الضالين هكي بهذه الكيفية التكئ بحفة اللسان طرف اللسان من اليسار أو من اليمين على حسب مقدرتك وستطعتك تضغط عليها على بطن الأبراس تتكئ كامل هتقول لي هو يعني طرف اللسان من أماب مش هيبقى لي عمل هقولك لا هيبقى لي عمل بس هو ملامس لمسا بسيطا الأسنان الأمامية ملامس لمسا بسيطا الأسنان الأمامية ولكن ليس متكئ ولكن ليس متكئ ولكن ليس متكئ ما فيش اتكاء خالص يبقى فيها منين؟ فيها الضاد تتكئ من حفة اللسان مع باطن الادرس العليا من ناحية اليسار او من ناحية اليمين حسب استطاعتك من الحفتين مع بعض ما فيش مشاكل تقول ولد ولد المهم توصل فيها صفة الاستطالة اللي انت سمعها مني دي ولد ولد ولد على فكرة من اللي انت سمعها ديمش استطالة بس الاستطالة وايه ورخاوه الضاد حرف رخو الضاد حرف رخو استطالة بيستطيل في في المخرج بيستطيل في المخرج بيتمدد لسان بيتمدد في المخرج ولد ولد, ولد نعم آه نعم قيل أن الوقوف على الأرض في القرآن أصعب من الوقوف على البحر نعم أقول ولكن في الأرض في الأرض في الأرض سمعت ضد في الأرض في آ آ أرض أنا عندي اتنين مفخمين في الكلمة دي الراء والضاد الراء مفتوحة والضاد مخ... مف قولا واحدا واحداً مفاج أي كلام على ترقيق ولكن الضاد عندنا فيها تفخيم وترقيق في حالة الفتح والضم هي هي مفخمة أقول الـأ الـأ الأرض الأرض مع ثبات اللسان من غير ما تكرار وأقول الأرض هكذا الأرض سمعت ضد الأرض نعم بهذه الكيفية عايزين بس أخين يضربوا معا نعم شخ رضا ماهر اطلع سمعني كلمة الأرض قل قله فشقل قله وقع ولا حاله لا ختلف فشقل قله والأرض الأرض كلمة ممتازة ما شاء الله أختي أروى موفق في اختيار الكلمة نعم الأرض الأرض مم. وقعتهم كلهم طيب لينا بقى عايزين كده واحد ما ي يواعش خير شيخ زيدان لا ولا تخف على الله. ها. طبعا ردد الصوت في حرف الضاد أمر خطأ وياقع فيه كثير من إخواننا وحرف الضاد ليس فيه هذا الأمر لأن حرف الضاد من حروف أولا الرخوة فيها استطالة وليس فيه خلقلة إذ أنه حالة تسكين ينتج بالتصادم ويقف على التصادم ولا يتباعد إنما التباعد هي حروف القلقلة في الوصل بتكون أسهل؟ طبعاً بتكون أسهل بكثير تمام؟ ولا الوقف عليها شوية بيجل الصفة بيبين بقى هنا بقى الوقف ده بيبين الوقف هو اللي بيبين شوف دايماً الحرف الموقوف عليه بيبين لك الصفة بيبين لك المخرج ولكن بيسهلك التشكيل <تصفيق> لو انت مش عارف تضبط الأمر مثلاً في التشكيل عشان تراح دماغك الشيخ صلعني واش عارف جيبها منين ولا جيبها ازاي فبيقول تسلم طولة سكن تسلم على طول سكن تسلم على طول عشان كبر دماغي على طول كله سكن اقوم سالم على طول نعم وده كان المخرج الرابع وهو ايه احدى حفتين لسان مما يلي الاضراس العليا اليسرى أو اليمنى ويخرج منه الضاد وخروجها من اليسرى أسهل وأكثر استعمالا ومن النحوية اليمنى أصعب وأقل استعمالا ومن الجانبين معا أعز وأعصر وبالجملة فالضاد أصعب الحروف وأشدها على اللسان عشان بس ما حدش يعني يتخيل أن الأمر هو الأخ مفرط أو كده لا هو فعلا اضطر اضطر إضطرة إيه بقى المطلوب مني في كلمة إضطرة دي كلمة إضطرة دي في ضمن إضطرة عليها مع الشيخ الله يحفظه الشيخ عفتح ما أذكر الله يكريم ورد يرفع قدره أمين فترة طويلة إضطرة إضطرة نعم طيب حاضر إضطرة إضطرة أنا بجيب فيها استطالة حرف الضاد استطالة حرف الضاد وتفخيم حرف الطاء اضض اضض اضض اضطر اضطر, إضطر عرضتم عرضتم عرضت به من خطابات النساء عرض عرضتم بعمل ايه بقى ايه اللي بيعمل اه ايه اللي بي بي بي بي بيحصل في الضاد بجيب الاصطالة بتاعت الضاد وترقيق حرف التاء من غير ما ادخالي هذا في هذا ولا اقول عرضتم ولا ام قلقت الضاد مثلا زي بعض الاخوة بي بيعمل عرضتم عشان ينجي من هذا الموضوع نعم انا اقول ايه عرضتم عرضتم بطلع ضاد وانزل تاء عرضتم نعم هكذا بهذه لفهم اكتب خامسة بارك الله فيكم نعم المخرج الخامس من المخارج الخاصة في اللسان أدنى حفتي لساني إلى منتهها مع ما يحاذيها من اللثاء العليا ويخرج منه اللام أدنى حافتي اللسان إلى منتهى هات لينا بقى الحفتين الله يبارك فيك الحفتين مع بعض اليسرى واليمنى تقول ال ال الواقع انك عايزك هنا تتخلق... تتخيل معي حرف الضاد احنا قلنا ان كان حفت اللسان يعني الطرف من الجانب طرف الايسر هي كانت حافه واحدة سدة من ناحيه الاسراس سدة سدة من ناحيه الاسراس من بطن الاسراس وبتجري وبتجري بتطلع لقدام تتحرك اللسان بيتحرك الحفة دي ماشيه ما اتحكت وهي متكئه تقا... تمام بتقول ايه أب... اض أب... اض أب... تمام؟ الض أيوة. وهي محركة ض ض ض ض بتبعد. فتبقى أسهل شوي. أما بالنسبة للام ال ال ال اللسان أقرب منطقة من حافة اللسان منط أقرب أقرب منطقة في الحافة إلى الطرف من الناحية اليمنى وأقرب منطقة من الحفة للطرف من الناحية اليسرى بيرتفع ال ال ال. ولكن منطقة الحفة اللي بيخرج منها حرف الضد فاكرها فاكر الحفة اللي بيخرج منها حرف الضاد دي بتبقى المنطقة دي ايه متكئة على حاجة لا بيبقى الهواء بيخرج من اليمين ومن اليسار حرف اللساني تاني حرف اللام يخرج من ال من منطقة أدنى حافة اللسان إلى منتهى من اليمين وأدنىها إلى منتهى من اليسار آه. مع مراعاة عدم التصاق منطقة الضاد منطقة حافة اللسان منطقة الحافة بعطر الضاد لا تلامس شيئا فيكون بعيدا فعندما يصل الهواء للمخر حرف الضاد بيلاقي مغلق فيقوم يخرج من يمين الحافة وعن يسارها فهمت القصة مشي ازاي ال... ال ال ال الهواء يخرج من الحافة الداب منطقة الضب بالضبط من اليمين ومن اليسار ال, ال ال نعم ال هكذا فمنطقة حرف الضب منطقة الحفة دي لا تلامس شيئا فيكون بعيدا فعندما يصل الهواء إلى هذه المنطقة وهي أصول الثانية العليا والرباعيات اللي بيكون فيها طرف اللسان الأصول الأصول يعني المنبت لما أقول لك أصل الثانية يعني منبتها أقول لك أصلك إيه منبتك إيه تمام أصل الثنايا أصولها يعني منبتها المنبت بتاع الثناية من فوق هو يعتبر هو يعتبر مخرج واحد من حفة اللسان ولكن ليست الحافة هي الحافة ليست الحافة هي الحافة هي استطالة حرف الضاد الضاد تتمدد حتى تصل إلى حرف اللام ولكن لا ينتج صوت اللام هي الضاد تتمدد في الاستطالة حتى تصل إلى مخرجها إلى حرف اللام وقيل بعدهم النبي كمل بول بيعد حرف اللام كمل في الاستطالة تمام تقول أض أض بتعدي مخرج حرف اللام إلا أن في في الضاد حبس للهواء حبس للهواء عشان كده الصدى أنت سمعه في انحباس تمام أض أض لا يجري فيها نفس فلذلك فيها انحباس، آه، إنما اللام فيها انحراف، اللام فيها انحراف واللام متنحرف إلى الراء. وده نتكلم عليه إن شاء الله تعالى من الصفات اللي انحراف إن شاء الله تعالى في الصفات اللازمة إن شاء الله تعالى هن نفرد هذا الكلام بشيء من التفصيل تفصيل تفصيل يعني، فتفاصيل للمعلمين والمتعلمين بارك الله فيكم، بس خلينا نتكلم بس على عشان مش عايزة حيد أدن حفتي لساني. مخرج حرف اللام أقول أنها لا تلامس شيئا من الحفتين حاضر وظل وظل ظل ظل ظل ظل ظل الظل محركة يدوب تتكئ اتكاء ليس كاتكائها وهي موقوف عليها في حالة التسكين محركة بفتح واللام ساكنة ال ال حفة اللسان اليمنى منتهى حفة اللسان اليمنى والمنتهى من اليسرى يصعدان في حرف اللام ليلتسق بمنطقة الرباعيات والثنايا أصولهم أصول الرباعيات والثنايا من فوق منبتهم اللساء اللي نبت منها الأثنان العليا هيلتصق التصق بيها هتقدر تصبح المنطقه بتاعه حرف الضاد الحفتين اللي التصقوا في حرف الضاد خاويتين لا يتكئان على الادراس كما كان الحال في حرف الضاد فيخرج الهواء بسرعه عشان يخرج من المخرج الحقيقي اللي هو مخرج حرف اللام اصلا هيجد المخرج انتقلق فهيبحث عن مخرج لا يجد الا المنطقه المفتوحه وهي مخرج حرف الضاد حد فاهم الكلام اللي انا بشرحه حد فاهمه اللي فاهم يكتب 5 كل اللي فاهم يكتب أقول فترتفع يرتفع طرف اللسان آه طيب داخل متأخر طيب لعله خير لعله خير يخوانا مخرج حرف اللام بيخرج برضو منطقة حفة اللسان ولكن حفة اللسان من المنتهم قريبة جدا من الطرف الضدو واللام من الحفة نعم ولكن الحفة بتاعت حرف الضاد دي حفة بعيدة شوي عن عن حفة اللسان بعد حرف اللام حفة اللسان الامامية هي بتاعت حرف اللام اما بالنسبة للمتأخرة هي حرف الضاد تمام اللام, اللام؟ قل ال معايا كده ال هتلاقي طرف لسانك من الامام طرف لسانك مع الحفتين طلع اصل طرف اللسان دي المنطقة المدببة في اللسان إنما بتطلع لسانك خارج بيبقى في منطقة مدبابة هي ده الطرف إنما لسانك وهو متعرض بيبقى كده عمل زي إيه زي خط مستقيم ده بيبقى المنطقة دي اسمها إيه اللسان مع الحفتين اللسان مع الحفتين ولكن مقدمات الحفتين وليس الحفتين على بشكل كامل، على تحديد بالشكل الكامل ده مقدمات الحفة هيخرج, هيخرج اللسان هيلامس اصول او هيتكى او هيتكى على اصول الثنايا العليا اصول الثنايا العليا يعني منبت السنان من فوق ال, ال ال ال ال فهيصبح اللسان عامل زي شكل المنحدر متخيل معي اللسان هيبقى عامل شكل المنحدر اه المنحدر من الامام من الامام خالص ملامس الاسنان من فوق فغلق المخرج مفيش مكان الهواء يهرب منه فالهوه عايز يخرج هيخرج منين لأن يجد مكانا يخرج منه إلا, الإيه؟ إلا من الجوانب الجوانب دي بقى الجوانب دي هي الأماكن اللي كان بيخرج منها حرف الضط كده اللي فاهم فهم صح أنا عارف أن كل اللي فاهم اللي ما كانش مف... اللي ما فاهم فهم فيهم. كل اللي كان كاتب اتنين فهم ولا لسه الموضوع عرضه في إشكالية أبا عبد الرحمن وإخوة كله الحمد لله، الحمد لله. نعم. خول هو يغلق المخرج من الأمام أصول الثنائي والرباعيات والأنياب الضاحك الأصول بتاعتهم، فعندما يصل إلى هذه المنطقة يجد يجد الهواء مخرجه مغفلا أو منغلقا، فينحرف بعض الهواء الصوت عن يمين الحفة وبعضه عن يسارها، ثم يتبع الهواء. خروجه وهذا ما يسمى بصفة الانحراف في حرف اللام وذي اللي احنا نتكلم عنه ان شاء الله تعالى لاحقا وده بكده نكون خرجنا خلصنا المخرج الخامس من المخارج الخاصة في اللسان وحنننتقل بقى لمنطقة ايه طرف اللسان منطقة الطرف اللي عاوزنا نكتفي بهذا القدر ونكمل مرة المقبلة لا بأس واللي عاوزنا نكمل لا بأس نخلص اللسان النهاردة ونخلي شفتين والخيشوم كلام فيهم قليل انهه ممه قبله ولا ايه نخلص اللهم استعان عشان بس نعم اقول طرف اللسان المخرج السادس معي من المخارج الخاصة هو طرف اللسان وطرف اللسان يا اخواننا دايما تحت مخرج اللي اللام ركز معايا الإمام بن الجزر رحمه الله تعالى كتب في هذه الأحوال أو كتب في هذه المواضع من الفم كتابة رائعة يعني بيانت وضحت الأمر توضيحا شديدا أقول في حرف اللام قال الإمام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه أمين واللام أدناها لمنتهاها والأول ألعى الضاد والضاد من حافته إذ وليا لضراسة مني سرأو يومناها. مالحرف يسرأو يومنا. واللام أدنىها لمنتهاها. والنون من طرفه تحت جعله. والنون من طرفه تحت جعله. آه. يعني إيه والنون من طرفه تحت جعله؟ النون من طرف اللسان وجعلوها تحت اللام. يا تحت مخرج اللام. مش أنا قلت لك إن منطقة الطرف اللسان مع الحفتين او نهاية الحفتين بيطلعوا يخبطوا عنده اصول السناية مش عنده اصول تحديدا بيبقى فوق الاصول شوي فوق الاصول قليلا اه تقول ال ال ال, ال فوق الاصول قليلا ال ال دي مخرج اللام انزل بالطرف لسانك بقى مش بالحفتين مع بعض لا بالطرف بس في فرق بين الطرف والحافتين. الطرف ده من الأمام المدبب أما للحافتين إذا تعرض اللسان نعم فأقول لو عايز أقول كلمة أن أقولها إزاي أن أن أن بشيء من السهولة واليسر أن فنجد أن النون أسفل مخرج اللام أنا عرفت مخرج اللام بقى فين النون تحته شوية والنون من طرفه تحت تجعله كلام على النون أقول طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة اللثة اللي احنا قلنا اللحمة النابتة حول الأسنان وعندما يقرع كلمة القرع دي احنا عارفينها فين ده في حال التسكين ولا في حال التحرك القرع بسرعة القرع القرع في حال التسكين ولا في حال التحرك آه ظبط ترطب القلع القلع في حل ايه هه. القلع في... نعم ما شاء الله نعم نعم احسنت ما شاء الله نعم عندما يقرع طرف اللسان يعني في حالة التسكيد اه ما يحاذيه من اللثة ينقفل هذا المكان فلا يخرج اي صوت زي الكلام في اللام بالضبط نفس الكلام انا كنت بقول لك الحفة مع الطرف هيقفلوا المخرج الصوت مش هيلاق مكان يخرج هيخرج من الجناب نفس الكلام بالظبط اسمع الدرس اللي فات الشيخ أحمد كلام فيه هيطول لو انتكلمت عليه درس اللي فات حمله طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة العليا عندما يقرع طرف اللسان ما يحاذيه من اللثة ينقفل هذا المكان بيتقفل المخرج تماما فلا يخرج أي صوت، فلذلك يخرج عن طريق الفم. الموضوع ببساطة، طرف اللسان من الأمام، الطرف المدبب بيطلع بيلزق في اللسه. بتقول أن أن أن، تلا الصوت مش كامل بيخرج من الفم. دش طرك مخرج كمان معانا. آه دخل مخرج كمان في في موضوع النون. آه أصله في صوت جاي من داخل من الداخل خالص من داخل جوفك عشان يهز المخرج فيخرج منه الصوت. الصوت اللي دا جاي من الداخل داف لا يجد مخرجا من تغالق المخرج تماما من تطرف لسانك قافل على المنطقة اللاس العليا هيعمل ايه بقى فيرجع صوت الى الخلف ويرجع مرة ويعمل اعادة تنضيط ويخرج من الايه من الخيشوم لذلك حرف النون في صفة ذاتية في جسم الحرف وهي صفة الايه الغنة الكلام شوف الكلام بيجيب بعضه ازاي شوف الكلام بيجيب بعضه ازاي لذلك تجدني لما باجي اقولك ال ال ال ال ال ال ليس فيه غنة كاملة تقولك اصلا ده الاظهار ما فيهش غنة ده انا بظهر الحرف ببينه وبوضحه ما فيهش غنة اقولك لا الاظهار في النون الساكنة وفي الميم الساكنة في غنة ولكن غنة في جسم النون ده ما نقدرش نخفيه ده اصلا موجود في اصلا الحرف ده اساسه ده دأساسه أيوة شوف الكلام بيجيب بعضه زاي؟ اه كله على علاقة على علاقة وثيقة نعم اه لذلك أقول يخرج الصوت عن طريق الأنف وخروج حرف النون يتكون من جزئين اعرفهم ضروري جدا جدا جدا جدا النون دي بتخرج على جزئين أول حاجة طرف اللسان ده هيقرع ما يحاذيه من اللثة أو شئت تقول غار الحنك الأعلى الغار اللي هو المنطقة المجاوفة دي عرفها بس من الأمام من تحت مخرج اللام شئت تقول هذا نعم تقول ايه طرف اللسان هيقرع هيقرع في حالة التسكين يعني ايوة جزء لساني وجزء خيشومي نعم حسن شيخنا الله يحفظك يا رب ويبارك فيك اللهم امين طرف اللسان هيقرع هذه المنطقة تقول أن ان ان ادي اول جزء أن،, ان ان ان ان من الامان اهو في قرعة حصل قرعة حصل هل يا ترى هي جديها جزء لساني فقط ده الجزء اللساني اللي يتكلم عنه شيخنا الله يحفظه وربه وكرمه ها جزء اللساني اللي هو طرف اللسان هيقرع ما يحاذيه من ايه من غار الحنك او من ان إيه بقى الجزء الخيشومي الجزء الخيشومي كما يلي الجزء الخيشومي ينحبس الصوت فيجري فيخرج الماء فيخرج من مجرى الخيشوم ينحبس الصوت فيجري من مجرى الخيشوم ومجموعة هتين العمليتين يشكل أيوة نعم مخرج النون والتأكد من ذلك إذا أردت أن تتأكد من ذلك وإنت تنطأ حرف النون هتقل لك كده المباركة وسد أنفك وقول أد, أد أد أد أد هتجد أن الجزء اللساني فقط هو الذي يخرب وبد وبدون الجزء الخيشومي لا يخرج الحرف على النحو الكامل وهذا آه مكتوم الصوت المكتوم ده هو ساب, ساب الكاتمة دي أن أنا سديت الخيشوم ساب الكاتمة أن أنا إيه سديت الخيشوم نعم وهذا هو الإيه وهذا هو الكلام آه في النون المخفى مثلا من ضل من ضل ده لما الكلام على مراتب الغنة وإحنا تتكلمنا عليه في شرح السلسبيل تداري ترجع الكلام في شرح السلسبيل إن شاء الله مخرج الراءات أو مخرج الراء ننتقل للمخرج الراء مخرج الراء برضه هو مخرج شوية محتاج لتركيز مخرج الراء مخرج حساس لأن احنا عندنا مخرج الراء ده لا هو مش صعب ما تقولش صعب ما فيش حاجة صعبة احنا ده احنا عدنا الضاضي يا رجل ده احنا عدنا المطبط هنيجي لداو ونقول صعب ما يفعش الموضوع سهل ان شاء الله تعالى مخرج الراءات من طرف اللساني انا هقولك بقى القليل ما أنت معايا حتى تفهم الألية ركز معايا في الموضوع هتفهم الألية فهما كاملا وبشكل كامل من غير ما نقص أنا عايز أقول لك أن مخرج حرف الراء من طرف اللسان مع اللثة طرف اللسان مع اللثة التي تحاذيه من الحنك الأعلى نفس الكلام اللي كان موجود في حرف الن. وبغير التساق بالثنايا العلي، آه، بغير التساق بالثنائي العلي. وأعِز تتخيل معايا شكل اللسان واحنا بننطق حرف الراء، حرف الراء بيتقعر اللسان فيه، بيتقعر اللسان بيبقى معمد زي المقعر كده، مقعر كده، مقوس، معمد زي القوس كده، آه، يتقعر اللسان، فترتفع المنطقة. اليمنا واليسرى من حفتي اللسان، آه. آر آر آر آر، ويبقى وسط اللسان مفتوحا نعم، آر آر آر آر، آه. آر منطقة الطرف بتغلق المخرج، اللهم إلَّا فتحة بسيطة جدا في حرف الراء. هي التي يخرج منها الايه الصوت الصوت اللي انت نادج من حرف الراء ده مش خارج من الفم اصلا ده من من فتحه صغنططه جدا من يعني من من من تكاد من ثغرة او فرجه بسيطه جدا في اللسان بنعملها احنا كده وإيه بنحاول يعني نبينها ونوضحها حال التدرب وما اللسان يغلق المخرج بشكل كامل قلنا طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة تقول ار ار ار ايو حاجة كده سم الخياط يا دوب بالضبط كده تقول إيه ار ار ار بهذه الكيفية الالية ترتفع منطقة منطقة الحفة اليمنى واليسرى ويبقى وسط اللسان مفتوحا فتصطدم هذه المنطقة اليمنى بالحنك الاعلى منطقة اليمنى من الحفة اللي بتبقى عن يمين اللي الطرف منطقة اللي جنب الطرف على طول ايوه اللي قلنا عليها في حرف اللام هتصطدم بالحنك الاعلى وتبقى فتحة صغيرة جدا في الوسط ما بين المنطقة اليمنى والطرف تخيل مع المنظر جنب الطرف فتحة الغنطات خالص نحية اليمين ار ار وهذا اللي بيخرج منها حرف ار تقول ايه ار الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم طيب تضرب عليها في حالة ترقيق ها هتلينا كده حرف الراء تكون فيه مرقاقة ها حرف الرأى مرقاقة فرعون حلو كلمة فرعون فرعون فر فيرز فرعون نفس الكلام اللي أنا قلته فرعون اه فاصبر صدرا جميلا فاصبر فاصبر صدرا جميلا فاصبر فاصبر نعم ارجع ارجع حرف الراء المفخم والمرقق كلاهما كلاهما من نفس المخرج سعير الا ان هناك آلية, الية تفرق الاول انا عايز اكون المخرج بس اطلح المخرج اطلح المخرج بتاع الرأ نعم اطلح لا احنا دلوقتي نعم طبعا بيقل حل التلقيق نعم وانا هفهمك ليه هذي دلوقتي اه حال النطق بحرف الراء حال النطق بحرف الراء طبعا ما فيش ضم في الشفتين ما فيش ضم في الشفتين أولاً الشفتين ملهمش دعوة ولا مفخمات ولا مراققات ما ليش جاب الشفتين أصلاً. أصلاً الشفتين ليسوا من ال من الآليات آليات التشغيل النطق بالنسبة للأحرف اللي تكلمنا عليها كلها لفتة دي تفخينا أو ترقيقا والتفخيم والترقيق ما ليش جاب الشفتين أصلاً. بعض الناس بيضم الشفتين في المفخم وده أمر غلط يقول إيه الصي صي صي صي ضم الشفتين طبعا ده غلط كيف نعالج تكرار حرف الراء أولا بتدرب الرياضة الشديدة هي السبيل للتعلم في حال إبطائك أو, أو قلة تكرارك أو قلة يعني تدريبك على الحرف تجد أن الراء القديمة رجعت تاني تمرين يعني من التمارين التي يعني تعلمناها من الشيخ حفظهم الله بركاته فيهم تقول أر... تفضل تقولها حينا طويلا هتقول هي أصلا بتكرر عندي مش بتطلع كده قال لك طب بتطلع ازاي هتقول لي ار هقول لك استمر ار ايه اللي حدث بعد التكرار بعد التكرار حصل ايه ثبت اصلا عايز اقول لك اليه التكرار بتحصل ازاي انا قلت لك اصلا انا يعني قلت لك ان التكرار والثبات على فكرة التدريب ده ليس من بنيات أفكاري هذا مما تعلمته عن مشايخي حفظه الله تعالى تحديا أستاذي محمد عبد النوجين حفظه الله تعالى بارك الله في عمري أمين أسأل الله العظيم أن يرزقني وإياه الإخلاص في القول والعمل طيب في أمان الله حفظكم الله أخي هذا التدريب أنا أقول لك الألية بتاعته إزاي أنا عليها توضيح الألية الألية في الأمر أننا أصلاً لا نغلق المخرج أقول ما بين الحفة اليمنى وبين طرف اللسان أنا بسيط فرجة بسيطة جداً في المخرج بقول إيه أر... أر هي دي اللي بيخرج منها الصوت الفرجة البسيطة دي طب أنا بقى لو أنا أحكمت إلساق طرف اللسان مع منطقة اللاثة العليا اللي بيخرج منها حرف الراء لو قلت أر, أر... بشدة كده إيه اللي هيحدث إيه اللي هيحدث أن الصوت هيجي من الداخل طب الحمد لله الحمد لله رب العالمين هايجي من الصوت جاي من الداخل مندفع جاي بقى يدور على مخرج فهيجي من أن سلامتك عفله المخرج وهو ما عندوش استعداد أصلا أنه يرجع تاني ويخرج من الخيشوم لأنه ليس مخرج له مخرج خيشومي أو ليس له جزء خيشومي فيه اللسان هيعمل إيه هاي تحابش الصوت هاي الصوت خلف اللسان اللي أنت غالق عليه ومحكم الإغلاق وهايدفع اللسان دفعا فهياحصل في طرف اللسان هيترل طرف اللسان هيتهز كده هيتهز طرف اللسان بشدة إيه بشدة إغلاق خلل فبيحدث التكرار فهمت الآلية إذاً فالآلية إيه الآلية الإخراج ال الإغلاق أو ترجي أو تركي الفرجة الآلية هي الإخ الإغلاق إغلاق المخرج كاملا أو تركي فرجة فيه وهذه هي الآلية في حرف الراء. في أي كلام تاني في حرف الراء ممكن نتكلمه؟ في بس نقطة عايزة أوضحها الراء المفخمة والراء المرققة. الراء المرققة هي العادية وهي الدائمة. هي العادية وهي الدائمة وضع اللسان فيها يكون عادي جدا وطبيعي. عليكم السلام ورحمة الله يكن وضع اللسان فيها بشكل عادي جدا من غير ما تكلف عادي خالص وضع اللسان تقول إيه مثلا فاصبر فاصبر فاصبر فاصبر صبر فاصبر فرعون فر فرعون في العون نعم وضع اللسان مستفل من ناحية الأقصى نرجع تاني المخرج حرف الكاف حرف حرف القاف والكاف وديني المخرج حرف القاف أقصى اللسان مع الحنك الأعلى ها حرف القاف بيحصل فيها استعلة صح اللي بيستعله اللي مستعليش بيستعلي ها أق أق أق لفوق أق تمام أيوا شفت بقى سبحان الملك من سبق ان شاء الله تلحق التسجيل ان شاء الله تعالى حرف القاف المخرج بتاعه اللي هو منطقة الاقصى هنلاقي ان طرف اللسان هنلاقي ان اقصى اللسان بيستعري في الراء المفخمة نقول ايه الرحمن الرحمن في حين إن في فيرعون ليست كذلك فيرعون فتك ساعتين فيردوس فيرق ولا فرق فيرق حاضر اللهم استعان بعد خير ان شاء الله تعالى فيرق او فرقة فرقة او فرقة ركز ده معي في المثال بتاع فرقة فرقة وفرقة الاثنين واحدة بالتفخيم واحدة بالترقيق فرقة فر أقصى اللسان مستفل وضع طبيعي خالص جدا وهو ده الأساس فرقة لأن الرأم الراء الرأم الراء الرأم أصلا في الأساس وده أساسها في حال أتيانها مضمومة أو مفتوحة هي مفخمة لما أقول أروا أو فرقة تقعير اللسان بيزداد واستعل الأقصى لأعلى بيزداد دا الاختلاف مفهوم الكلام وهي دي آلية التفخين عامة المشكلة مش في المخرج المخرج هو هو نفس المخرج ما فيش فيه كلام يزيد هو هو الكلام قرطس نعم هو هو نفس الكلام مفيش فيه كلام يزيد عن اللي احنا قلناه ولكن ال العبرة كلها العبرة كلها بمنطقة الأقصى هالأقصى اللي سنتقول المخرج الطرف انت ايه اللي قاعد ذاك الأقصى الأقصى عشرين بس يشوف التخيم والترقيق الأقصى في استعلاء آه يبقى في استعلاء هنا يبقى دي الغدراء دي مفخم طب لو في استفل يبقى هي مفخم مرقط ليس التقيير هو المس التقيير دي يعني زي إيه حاجة كده في الطريق شيء شيئا معينا أو ميسرا إنما أصلا المسؤول عن التفخيم استعلاء استعلاء الأقصى أقصى الليسان منطقة حرف القاف مستعلية فيها هي دي هو دا العبرة فيها وهو دا المسؤول أما بالنسبة للأمام منطقة التقعير أو كده لا لا التقعير دي زي وسيلة كده شيء يعني بيساعد إنما وشيء لا إرادي يقع فيه لسان نتيجة إيه نتيجة لأني هو من الطرف أصلاً مخرجو الطرف مخرجو الطرف وومنطقة الأقصى مستعليه والطرف كمان مستعلي لأنه هو طرف مرتفع ليالتصق بالإبلثة العليا أو يخبط أو يصطدم في اللثة العليا فمرتفع ومنطقة الوسط دي نزل لتحت فنتيجة عن نزولها لتحت وانخفاضها الأسفل تقارير لأنها وقعت ما بين عليين كالذي وقع بين جبلين مفهوم الكلام الحمد لله نعم حرف أو نيجي بقى للمخرج يعني الثامن هو طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلة والله لكم ذلك والله لكم ذلك شيخنا أحسنتم فعلا وقولا ولسانا <تصفيق> أنا مش أدر أقولك أنا أنا أصلا قاعد ربنا يعلم <تصفيق> والله نستعى الحمد لله ولكن يعني نعم الله يحفظكم الدرس فعلا قارب ساعتين والله انا لا مل لا مل ابدا انا فعلا قص الدوره مكثفه ف التكثيف ده هو اللي فعلا فعلا حروف عملية زي الضاد وال وال وال والشين وال والجيم والياء الغربيه والحاجات دي كلها ما شاء الله يعني محتاجة فعلا تضرب عملي الله يحفظكم والله وهذا دبي بكم والله ربنا يحفظكم يا رب ربنا يجزكم الخير الله يحفظكم فأنا يعني فعلا حروف حروف التطبيق ده فعلا مهمة جدا وانا فعلا النهاردة هتكلم على حروف التطبيق اذا لهذا القدر اكتفي ولمخرج الرأي اقف وفي الاخير اقول ان شاء الله تعالى هنوصل الدرس ده بدرسة هنخلص من من ان شاء الله المخارج المرة المقبلة وهناخد جزء من الصفات طبعا بكثير طبعا بكثير طبعا طبعا وللنساء لهم تطبيق عملي إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى عما قريب وربنا ييسر الأمر وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفي بكم الخير أن يفي بكم الخيرة على استماعكم وأن يجعل ما قلته زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ألقاكم على خير وأود في آخر الجلسة أن أشكر جميع إخواني وأخواتي الذين باضروا يعني بالحضور ما شاء الله من باكر ويجزنهم الله خيرا هذا هو الصحيح يا شيخنا وهذا هو المقدم ربنا يحفظكم أجر الله الحق على لسانكم الله يحفظكم يا شيخ الله يكرمكم بالنسبة لتأخير الموعد والله ليس بملكي ولا بملكي إخواني لأن فعلا سبحان الله لسه ده بقول دا نبادئ من عشرة وعشرة انتصف الليل علينا انتصف الليل علينا قبلا واحدا إن شاء الله تطبيق النساء هشاور حا... حا... حا... الموضوع مع الأخت أروا إن شاء الله تعالى و... وحنشوف الأمر ربنا المستعان إن شاء الله يعني في كثير من إخواننا ربنا يبارك فيهم وأخواتنا لسه غير متاخرين بس هو طبعا أنا عارف أنا عذرهم الله ولكن إن شاء الله هيدرك ده في التسجيل أنا مخلصت تنتصف الليل وأنا مش عايز أطول على إخواني وأخواتي أكثر من كده عشان أنا معانا نساء وكده وفي مربّدات وهم متزوجات وفي في إخوة ما شاء الله عندهم محاضرات في الصباح وفي اللي عنده مدرسة وفي اللي عنده يعني في ناس مشغولين عنده صباح في عامل أعمال وكده فأنا مش عاوز أصر على إخواني ربنا يحفظهم رب يكرمهم ومن لا يستطيع الحمد لله أدرك الموعز جل الله ويصر الآن الحمد لله ففي تسجيلات وفي شيء ما شاء الله من التيسير وده شيء طيب والحمد لله ربنا يخذ بالفي الخير وألقاكم على خير ان شاء الله تعالى وأنا عاوز طالب لو في أخ أو أخت له علم أو له سابق علم بـ بـ بـ بالأوفيس والوورد دي إث والتحويل والكلام ده هو يعني يريتي يرسلني على الخاص بارك الله فيكم وذلك لأمر ضروري طبعا هو لو هبعث لرسالة النهاردة طبعا هرد عليه بكره عشان <تصفيق> انا دلوقتي مش هعمل اي حاجة غير بس الراحة لان انا فعلا مرهق جدا بارك رفيقكم انتظروا مني الدرس ان شاء الله تعالى في الصباح الباكر مسجل وحاضر فيه التمرينات والتدريبات والاسئله والتدرب ان شاء الله تعالى عليها واحتمال كمان ان انا اسجل يعني التدريبات بصوتي للتيسير على الاخوه ان شاء الله تعالى في امر منفصل يعني في تسجيل لوحده منفصل خالص عن الدروس يا أخي حفظكم الله، أنت شيخنا شيخ متحفظ الله يحفظكم طواعكم بس الله حفظكم، ورحمة الله فيكم رفع الله قدركم رككم، الله يعني سعيد جدا والله حاجة فعلا تفرح وتفسد الله يكرمكم يذكركم من بفضله استودع الله دينكم وأمانةكم وخاتم أعمالكم ألقكم على خير إن شاء الله تعالى في الجلسة المقبلة، واعذرني إخواني لو حد هيكلم دلوقتي على الخاص أنا لن أستطيع التكلم يعني أنا فعلاً مرهق جداً، يعني. الله خيراً. في أمل الإخوان الأكارم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته